أعوذوا الله من الشيطان الرجيب بسم الله الرحمن الرحيم وعلموا أنما ظنمتم جِئْنَا فَأَنَّ لِلَّهِ قِيَامَتَهُ فَأَنَّ لِلَّهِ قِيَامَتَهُ وَنُورُ وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التق الجمعة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 ولو تواعدتم لغتلفتم في الميعاد ولكن ولو تواعدتم لغتلفتم في الميعاد مَا نَتَوَاتْتُمْ لَقَدْ صَدَفْتُمْ فِي الْميعادِ عَلَاكِ لِيَفْضِيَ اللَّهُ ولكن ليقضي الله أمرا كان مسعولا ليذلك من ألك عن بينة ويحيى من حي عن وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَاكِهِ القليلة إذ يريك الله في منامك القليل ولو أراك جم كثيرا لفشلتم. قالهُ أراكغم كبي فشيل تُب ملَ تَنازاء وتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم カラ Ra ni وَيُرِيكُمُ اللَّهُ مَا يُرِيدُ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّصُكُمْ فِي أعين منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم بالأمر وَلاَ الله نَاللهَ سَلَمَ اللهُ اللهُ صدور إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراتهم كثيرا لفشلتم وَلَا تَنَازَعُوا فِيمَا أَمَرَّ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَسْبُهُ <تصفيق> ترجع الأمور وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعين يقضي الله أمرا كان مفولا وإلى الله ترجع يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا يا أيها الذين قل يقود الله الله الله واقوى الله ورسوله ولا تنازعوا بريعكم واصبروا واصبروا إن الله ما الصبر بطارا ورئا ما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم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 وَقَالَ والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين بي قلوب جن مرض ضر. غازي ذو حكيم ور وهانائدين نجوم لا موي يتوكل على الله واثقين بالله وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَعَطَّفَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ قربون جمهم وأذباعهم وذوقهم وذبل قريق ذلك بما قد. كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآل لا لبأ الله بذنوب <تصفيق> إن الله قوي. العقاب <تصفيق> ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعم عطا <تصفيق> و اتى باليهون والذين من قبلهم كتبوا بآيات يا رب كذبوا بآيات رب ذم فظلمناهم بذل وبذم وأضرقنا. نا شروط دواء. الذين اتمن نجوم ثم ينقضون وعد تق فَإِنْ مَاتَتَ طَبَّنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَدْ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَأْتُونَ لا تخاطن من قوم خيالة فبذ إليهم على ور <تصفيق> سب